إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فألموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الذين كفروا لو له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليستدو به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.